وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم بعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أن يكون الناس أمته واحدة اللجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم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 والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين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 أنكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أفأنت تسمع صم أو تهدى العمية ومن كان في ظلام مبين؟